بيان فرود منا فينا حتى من كان فان فان وَيَغْنُونَ دِمَارًا لَّعُمُرُنَا نَصِيبًا مِّمَّا وَعَدَقُونَ ثَمَّ إِذْ نُطِقَ نَعَم ما كنتم تفتغون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشيرون இவச يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا زاء ما يحكم للَّذِينَ لَا يُمْ